أنا بروغ في دي دي فيه أنا فيه بروغ يجي يوفدو أصفر يلي ذي المحنشفو ذلك غضا تيروغ كل دانم في بروغ يجي يوفدو أصفر يلي كل دانم مهيظي ذلك غضا تيروغ كل دانم مهيظي طريس ذا دغم الخيال المكتوب في مال وريف الله طريس لحظة في الحمل تسونق كامل ونردح فيس لحظة في الحمل تسونق كامل ونردح فيس ذا المحنة تسلال لحلال ذا المحنة انا فيا ذروغ انا فيا ذروغ فيتجير في الدوغ الصفر يلي في المحنة شفوغ فيتك غضا تاروغ كل دنم كثير وراح صيغاين ولي وراح صغاين شك ذا الغلابريو كمل غبري في وضمغ جلن شك ذا الغلابريو غبري في وضمغ جلن غير السعدي ويرول الصحاري غير السعدي ويرول الصحاري قرن ثغال وري اللي ذي المحل نشفو كل كرهه تصيروا كره دنيا كثير الحيف اجر ونوري في صبرك نعيا بينا قلبك الحيف Zdravljiv, zdičnih svi, vrdi kuriere. Zdravljiv, zdičnih svi, vrdi kuriere. Ola šo gilif, mi ga rače malo vdnih. Ola šo gilif, mi ga rače malo اني في الدروب ايش ينسدو اصبر يلي المحن